بسم الله الرحمن الرحيم ا <تصفيق> <تصفيق> قل <تصفيق> أأنبئكم الَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ہی اللہ فالذين أوتوا الكتاب إلا إن الذين يكفرون وَي القتون فيَ بغعين يحققي قتَ الذيينية المرونونَ فيقس قمينَ النز أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا ن اون سیبن کتوی اداؤن عیل کتر کم وئی نم سیات لری be and جماؤ نہ نئی مئیوڑ مئی تم تو شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله پمپ bon قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء أن الله يبشرك بأحياء مصد قدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنت فِيرًا وَنَسْبِ بِلا شِيء عَلَيْكَار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ طفاك على لسان اسمه المسيح عيسى مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكن غلان من bang فائ أقوم اشتركوا في القناة and you الحق وآخر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 أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح فرتي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين پؤ کل کم وَتُبَـدَّلَ إِلَىٰ مَالِكِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنت the লা itu اولا وهم عيل ان تصبكم سيئا ترى بالو ان تصبروا وتقو سن کے لان تحت ذا الأنهار خالدين فيها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 صارا فانكم معنقم ليفتني انكم تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمر فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على طائفتن منكم وطائفتكم قد انذر ماتم انفسهم ان النجيل يظنون في الله ضيرا حقا النجيل يقولون غلنا shame ابَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى في مَا وَجَدُوا مَوْلَىٰ يَنصُرُهُمْ فَاللَّهُ غَمَانِصُ صُدُورِكُمْ وَالْيَمَ حِصَامًا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ <تصفيق> كَانَ وَلَقَدْ عَذَّبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الله <تصفيق> توُ منم اللوارحم م تُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على نس man قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل فانز وما الحياه تدنيا يلا متع الغرور لتوب لن سی کم و تصول و تصولہ نل قی تب می قَوْمِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَغْنَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ أخَضَ المغُمث قَلََ أُوتُكِتَ بَلَ تُبَّ النغُولٍ الن س وََن تتُ بَذ وَر غجهِ وَشتَرَ بِهِ فمَن قنلَ فَبِ سم شتذ تَق الذين يفرحون بما ويحبون أن بما لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا پاد بِمَفَازَةٍ مِنَ پتی مستیادی ملی ولی لَا उكَفِرُ نَعْمُهُمْ سَنَأْتِي بِهِمْ عَلَى أُخْدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ عِيرٍ مِنْ تَحْتِ والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقر لُبُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ Ah! Uh -huh. اللهم لك الحمد